وَالْعَادِ وَثَمُودَ أَهْلَ لَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَ وَقَالَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ هَؤُلَاءِ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْتَ إِلَّا كَذَّابٌ فَأَرْسِلْ لَنَا رَسُولًا يوسف ايها الصديق افتينا في سبع بقرات ثمسمين قولوا ان سنذغ نعجف والسبع سبولات غضر وأخرى يابسات وأخرى يابسات الله قَالَ لَنْ تَزْرَعُوا سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ بعد ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ قُلْ مَا قَدَّمْتُمْ لَن يُنْزِلَهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ عَاصِيرٌ وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَنِيبُهُ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَانظُرْ أَلْغَمَ بَالُ مِسْوٰتِ اللَّاتِ قَ اشتركوا في <صفيق> القناة وَلَمَّا خَافُوا بُكْنَا اذْرَ وَت قَالَ كَمَا رَأَيْتُ اللَّذِي عَزِيزٌ أَنَا حَصَصَ الحَقُّ وَأَنَا رَأَوْتُ نَفْسِي وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّوَافِ ذلِكَ <تصفيق> لِيَعْلَمَ